العالمين الرحمن الرحيم فلك صراط الذين أنعمت عليهم غير قال المله الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من ضريتنا أو لتعودون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 فنفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت غير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم أخذتهم الرجبة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنو فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم القاطرين فتولى سألت ربي ونصحت لكم فكيف هذا على قوم كافرين وما قالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاقبلهم بوته عليهم بركات من السماء ونصف ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل سنا ضحون وهم يلعبون أفاء مكر الله أفاء مكر الله أفاء مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم القاترون.